قُلِكَنَ آبَ أكُمْ وَأَبن أُكُمْ وَإِخوَانكُم وَأَزواجكُم وَعَشيرَةُكُمْ وَأَموالُ نِ قَتََفْتُمُوهَا إن خُشَونَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بأمره